بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي قلوبهم وما يبث من دابة آيات للقوم في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من الرزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح آياتا لقوم يعقلون تلك آيات الله نسلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أثاك الأثيب يسمع آيات الله فتلا عليه ثم يصروا مستكبرا ثم يصروا مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلَوْا مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذُوهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن مَّضَارِّ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتدري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من صبره ولعلكم تشكرون. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ